او اطعام في يوم ذي مسربه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك ك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مؤصدة.